على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر ودرسنا اليوم هو برقم خمسة عشر وفيه نشرح قول الناظم فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين خروضها التكبير أربعة دعاء ونية سلام سر تبع وكصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عيد استسقاء سنا فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرب يقطع أبدا وبالتوال ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وطر مثل ظهر عصري وبعد مغرب وبعد ظهر عقد الناظم هذا الفصل لأنواع الصلوات ذكر منها ما هو ثرب وما هو سنة أو نفل وذكر من الفرض ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية ومن النفل ما هو سنة ورغيبة ونفل فإذا جمع في هذا الفصل أقسام الصرارات وأنواعها فقال فصل وخمس صلوات فرض عين أي فرض الله عز وجل على أعيان المكلفين خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا الحكم ثابت بالسنة الصريحة الصحيحة وبالإجماع اليقيني ولذلك فيصح أن نقول إنه من المعلوم من الدين بالضرورة فمن جحده كان كافرا ومن الأحاديث الدالة على هذا المعنى حديث فرض الصلوات في الإسراء ليلة الإسراء وهو حديث قويل بعض الشيء وملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليه الصلاة خمسين فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فحين رجع إلى موسى عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه سبحانه وتعالى حتى كانت خمس صلوات قال هي خمس وهي خمسون أي في الأجر لأن القاعدة الشرعية أن الحسنة بعشر أمثالها لا يبدل القول لدي بمعنى لم يعد هنالك مجال للمراجعة في هذا الأمر فثبتت هذه الصلوات الخمس وهنالك حديث يحسن بنا أن نذكره في هذا الباب لأنه سيفيدنا فيما يلي في تمييز ما هو فرض مما ليس فرضا وهو حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس يسمع داوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال وهل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فأذبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صبق أو أفلح وأبيه إن صبق والحديث في صحيح البخاري ومسلم فهذا الحديث يدل على أمرين اثنين في جانبي الإثبات والنفي يدل على أن هذه الصلوات الخمس مفروضة في كل يوم وليلة هذا في جانب الإثبات وفي جانب النفي يدل على أن ما سوى هذه الصلوات ليس فرضا يعني قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوى وذلك سنستدل به يعني الاستدلال به تقريبا يُشبه الاستدلال بحديث المسيء صلاته في قضية التمييز بين فرائض الصلاة وغيرها. إذن هذا هذه الصلوات فرض عين، ثم انتقل رحمه الله إلى فرض الكفاية. ونحن نعرف من المقدمة التي ذكرنا من المقدمة الأصولية نعرف الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية يقول وهي كفاية لميت دون مين دون مين أي دون كذب المين هو الكذب وهذا تتميم للبيت يقول هذه الصلاة تكون فرض كفاية لميت أي بمعنى على ميت يعني الصلاة تكون على الميت وميت وميت بمعنى واحد وقيل بينهما فرق فإذن المقصود هنا صلاة الجنازة فصلاة الجنازة إذا فرض كفاية ودليل ذلك أشياء من بينها أولاً أن هذه الصلاة فرض بإجماع المسلمين بمعنى أن المسلمين مجمعون على أنه لا يجوز أن يترك المسلم الميت دون أن يصلى عليه بالشروط التي ستأتي إن شاء الله تعالى هم مجمعون على هذا إذن هذا الإجماع يدل على أن الصلاة على الجنازة فرض لكنها ليست فرض عين لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله ذاك العربي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فإن ليست واجبة على كل مسلم وإنما واجبة على الكفاية ونحن نعرف أن الفرق الدقيق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يقصد حصوله من المكلف وأما فرض الكفاية فيقصد حصوله بقطع نظري عن من فإذا به المقصود هنا الإجماع الذي ذكرنا ذكرنا الإجماع على أنه لا يجوز ترك موت المسلمين بدون صلاة عليه فإذا المقصود ما هو هو وجود الصلاة على هؤلاء الموتى بقطع النظر عن كوني الذي صلى فلانا أو علانا فإذا هذا يدل على أنها فرض كفاية لأنها المقصود حصولها وليس المقصود أن تحصل من عين المكلة وعلى كل حال فليس في المسألة كبير خلاف. لكن صلاة الجنازة لها شروط كما ذكرت آنفا لم يشير إليها الناظم من أهمها أن الميت لا بد أن يكون مسلما فلا تجوز الصلاة على الكافر أصلا كان أو مرتد. ومن الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وأيضاً من الشروط أن لا يكون الميت شهيد معركة شهيد معركة ودليل ذلك ما وقع في غزة أحد فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ويقول أيهم أكثر أخذ للقرآن فيقدم أكسر أكسره ما أخذ للقرآن في اللحن وأمر بأن يدخلوا في دمائه ولم يذكر غسلا ولم يصلي عليهم فإذا شهيد المعركة لا يصلي عليه ونفرق هنا لما نقول المعركة نقيد بشهيد المعركة لأن وثبت في السنة تسمية بعض أنواع الموتى شهداء كالمرأة تموت في نفاسها وكالمبطون والغريق ونحو هؤلاء لكن هؤلاء الشهداء لا يدخلون في هذا المعنى الذي نذكره إنما المقصود هنا شهيد المعركة أي الذي يقتل في في سبيل الله ثم أيضا يشترط عند المالكية وجماعة كثيرة من الفقهاء أن يكون هذا الميت قد استقرت فيه الحياة وذلك يثبت بأقل شيء, أقل شيء يثبت به هو أن يستهل صارخاً الاستهلال فحين يولد الصبي لا نعرف إن كان ولد حيا أو ميتا إلا بالاستهلال هذا الاستهلال هو الدليل الفارق بين الحياة والموت وهذا أيضا لعلكم تعرفونه في أحكام الفرائض أيضا يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى فقد أخرج الترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استهل الصبي صلي عليه, عليه وورث فالاستهلال إذن هو الدليل على حصول الحياة واستقرارها ثم شرط آخر وهذا عند المالكية ومن وافقهم أي هذا شرط فيه خلاف وهو الحضور بمعنى أنه لا يصلى عندنا على الغائب والدليل على ذلك أن خلقا من الصحابة رضوان الله عليه قد ماتوا وهم بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقى القطر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحدهم صلاة الغائب. ولو حدث مثل هذا مع كفرته وتوفر الدواعي لنقله لنقل إلينا فلما لم ينقل دل على أنه لم يحدث لكن إنما حدث ذلك مرة واحدة في قضية النجاشي فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في الحبس وصفه وصلى به على النجاشي. فهذا الحديث يستدل به من يجوز الصلاة على الغائب. ولكن الصحيح أن هذا لا يصح دليلا. لأنه كما ذكرنا هذا مخالف ل المتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم من كونه لم يكن يصلي على الغائب. فإذا العلماء وجهوا قصة الصلاة على النجاشي بأن ذلك خاص به لأنه كان يعيش بين قوم كافري ولم يكن بجانبه من المؤمنين من يصلي عليه ولعظيم غنائه في الإسلام وعدم وجود من يصلي عليه من المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وإن لم يكن حاضرا فإذا نقول إن قضية الصلاة على النجاشي هي حالة استثنائية والأصل أن لا يصلى على الغائب هذا مذهب المانكية في المسألة وهو قوي من جهة الدليل أما ذكرت أنه, أنه لا يصلى على الكافر والمرتد أما الفاسق والمبتدع ونحو هؤلاء ممن لم يصل إلى درجة الكفر فهؤلاء يصلى عليه وهذا مبني على القاعدة العامة عندنا في حكم أهل الكبائر وهي قاعدة شرعية معروفة من العقائد نعم ثم هنا مسألة وهي قول الناظم فروضها التكبير أربعة دعاء ونية سلام سر تبع إذا هنا يذكر الناظم فرائض صلاة الجنازة فذكر من هذه الفرائض أربعة وهي التكبير والدعاء والنية والسلام فإن التكبير فيقول التكبير أربعا والتكبير في صلاة الجنازة كالركعة في الصلوات الأخرى والدليل على التكبير في صلاة الجنازة أربعا أي أربعة مرات حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة تكبيرات وأيضا يستدل في هذا الباب ب حديث آخر عند يعني أظن هو في في هو في الصحيح هو في الصحيح أن من حديث ابن عباس أنه قال انتهى النبي صلى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وكبر أربعا وكبر أربعا وانعقد الإجماع على التكبيرات الأربع فقد كان هنالك خلاف قبل ذلك بحيث نقلت نقلة عن بعض الصحابة التكبير أكثر من أربعة التكبير سبعا وخمسا وستة ونحو ذلك لكن ان عقد الإجماع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أربعة ركعات في صلاة الجنازة واستقر على ذلك الأمر. هذا التكتير ثم قال الدعاء والدعاء ليس فيه حد أقصى لكن قالوا أقله أن يقول اللهم اللهم اغفر له ونحو ذلك كأن يقول مثلا اللهم ارحمه اللهم اغفر له ونحو ذلك من الأدعية ووردت بعض الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع أن يأتي بها فذات الأكمل يعني الدعاء المأثور خير من الأدعية التي نفعلها من تلقاء أنفسنا فمن الأدعية المأثورة ما جاء في حديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من, النار أو أعذه من عذاب النار وورد أيضا في بعض الأحاديث اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فتجد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده والحد والدعاء الأول أقوى من جهة الإسناد على كل حال فالمقصود الدعاء ولا يشترط دعاء مخصوص وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء إذن هذا من المشروع ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يدعو له وأن يخلص له في الدعاء وإذن المالكية عندهم بعد التكبيرة الأولى الدعاء وبعد الثانية أيضا الدعاء وهكذا الدعاء في التكبيرات كلها وقالوا لا قراءة في صلاة الجنازة هذا الأصل ولكن هذا الأصل عند المالكية ولكن نقل ابن عبد البر عن جماعة من كبراء أئمة المدينة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ثم يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة ويتأكد هذا بأن الصلاة أن صلاة الجنازة هي صلاة عند المالكيين وعند غيرهم. فإذا كان الصلاة، فإنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على أن الأولى والأصوب والأرجح قراءة الفاتحة بالصيغة التي ذكرناها بعد التكبيرة الأولى. لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ولأن هذا قد ورد عن جماعة الصحبة وجاء في بعض الروايات عند البخاري أن ابن عباس رضي أن ابن رضي الله عنهما قال يعني قرأ على الجنازة في فاتحة الكتاب يعني موقوفا عليه رضي الله عنه وذكر أنها شنّ كما في بعض الروايات بمجموع هذه الأدلة يتقوى القول بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجناجة ولذلك قال القرعفي وهو من أئمة المالكية إن الأحوط قراءة الفاتحة أو قال اللقظه قال الورع قراءة الفاتحة وهو بمعنى الأحوط قال الورع قراءة الفاتحة خروجا من الخلاف ما. هذا الدعاء ثم بعده قال ونية هذه واضحة ما فيها إشكال كل العبادات تحتاج إلى النية لقول الله عز وجل وما أمروا إلا لي وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين ولحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمر إمانه ثم قال سلام سر تابع بمعنى السلام الذي يخرج به المصلي من صلاة الجنازة وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والصلاة تشمل صلاة الجنازة أيضا ولا دليل على إخراجها وأيضا ورد في صفه صلاة الجنازة من فعل أنس رضي الله عنه أنه كبر ثم كبر ثلاثا ثم سلم فاستقبل فقيل له يعني أنهم نسيت كبره القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم وأيضا وأحد أخاه على كل حال لا إشكال في السلام بقي أنهم قالوا السلام يكون سرا قالوا لكن هذا بالنسبة لي المأمور أما الإمام فإنه يسمع من يليه فأنه يسمع من يلي نعم جيد واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على جناجي يسلم حتى يسمع من يلي وهذا مما أخرجه مالك في الموضع رحمه الله تعالى إذا هذه هي فرائض صلاة الجنازة ثم بعد ذلك قال وكالصلاة الغسل دفن وكفن لأن هذه أمور أربعة أمور ثلاثة تلحق بالصلاة بمعنى أنها أيضا من فروض الكفاية لذلك قال وكالصلاة فهذا تشبيه لإفادة الحكم أي الغسل والدفن والكفن تشبه كلها الصلاة في كونها من فروض كفاية فأول ذلك الغسل أو غسل الميت وحكمه كما ذكرنا أنه فرض كفاية والدليل على ذلك حديث أم عطية أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرفتن فآذنني هذا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلنها والأمر للوجوب فإذا هذا ما ذكرناه عن الصلاة يقال عن الغسل هنا غسل الميت هنا وورد أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقه ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا استدل به العلماء من ضمن الأشياء أخرى على أن المرأة يبعث على ما كان عليه فهذا الرجل مات في حالة الإحرام فيبعث على تلك الحالة ملبيا والعياذ بالله من مات على صورة فسق أو فجور أو كفر والعياذ بالله فإنه يبعث على ذلك نعوذ بالله من ذلك كله أما غسل الميت فالأقل فيه هو إفراع الماء على الجسد كله يعني المجدئ هو إفراه الماء على الجسد كله ما أدلك. ولكن من أراد الصفة الكاملة فإن فإنه يضع الميت على مكان يجرد فيه من ثيابه إلا أنه يستر عورته يعني يترك على عورته ما يغطيها ثم الأفضل أن يكون هذا الذي يتولى غسله من أقرب أقربائه بل نقول الأفضل أن تتولى المرأة تغسيل زوجها وأن يتولى الرجل تغسيل امرأته لأنه على كل حال الأفضل أن يتولى ذلك من ليس بينه وبين الميت عورة ويمكنه أن يطلع على, ور... على عورته بلا إشكاء هذا الأفضل فإن لم يوجد فإن بغي أن يتحرى شخص من أهل الخير والفضو لأنه يطلع على أشياء تكون من هذا الميت فإن بغي أن يستر على أخيه المسلم ولا يهتك له سطرا ولا يخبر الناس بما قد يظهر منه ذلك ينبغي أن يكون من أهل الدين والفضل ولا يكون من هؤلاء المحترفين الذين همهم المال هذه يعني عبادة من العبادات إذا وكل أمرها إلى شخص أجنبي فليكون من أهل الدين والفضل هذا الأصل ثم إذا قلنا يستر عورته يعني يباشر تغسيل جسده يبدأ بأن يضغط ضغطا يسير على بطنه ليخرج ما في بطنه من النجاسة ويغسل موابع الأذى والأفضل أن يلف على يده شيئا خرقة ونحو ذلك لألا يباشر العورة بيده ثم يكون الغسل كما يكون غسل الجنابة يعني يوض يوضئه كوضوء الصلاة وبعد ذلك يصب الماء يعني في يعني يصب الماء عليه والأفضل أن يكون بماء وسدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يصفع عن السدر بالصابون يغسله ثلاثا وكما ورد في الحديث الذي ذكرنا إن إلى الزيادة على الثلاث فليزد والأفضل أن يكون ذلك وترا وإن كان الشعر كثيفا فالأفضل نقضه ليدخل الماء إلى أصوله يعني إن كان فيه ضفائر أو نحو ذلك تنقب ليدخل الماء إلى أصول الشعر ثم بعد الانتهاء من هذا الغسل يطيب أن يوضع له الطيب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة كافورا الكافور طيب معروف هذا هو الغسل هذا هو تخسيم يعني هذه الصفة الكاملة وأما الصفة المجزئة فصب الماء وإفراع الماء على الجسد كله مع الدلك ما إذن هذا ما يمكن أن نقوله عن ترسيل الميت. ثم قال الغسل دفن وكفن بدأ بالدفن قبل الكفن لأجل وزنه إلى الأصل في الترتيب أصل الـ الـ عفواً الـ بعد الغسل الكفن ثم الدفن على كل حال الدفن أيضاً هو فرض كثاية يقال فيه ما قيل في الصلاة والغسل والإجماع منعقد على ذلك لا خلاف فيه بين العلماء وقد ذكرنا من الأحاديث الدالة عليه حديث غزوة أحد وأحاديث أخرى على كل حال ليس في الأمر فيه. ثم ذكر العلماء من المالكية أن للدفن بعض المندوبات من بينها اللحد ودليل استحباب اللحد ما جاء في الحديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بالمدينة رجلان أحدهما يصنع اللحده والآخر يصنع الشق والفرق بينهما أن الشق هو الذي يكون في وسط القبر يعني حفرة في وسط القبر وأما اللحد فهي حفرة تجعل في اتجاه القبلة. ف يعني لما الصحابة لم يعرفوا كيف يفعلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يختارون اللحظة أو الشق فقالوا الذي جاء من هذين قبل الآخر نعمله فجاء الذي يصنع اللحظة فلحد برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذن قال المالكية يستحب اللحظة لأجل ذلك ونحن نقول إن الأمرين معا جائزان لا إشكال فيهما لكن قد يقال بأن اللحظة أولى ويستحب أن يوضع الميت على جنبه الأيمن في القبر لعموم الأدلة الدالة على استحباب التيامل في الأمور كلها ويستحب أيضا أن يوضع الميت مستقبلا للقبلة وهذا أيضا يستدل عليه بعمومات الأدلة الدالة على هذا المعنى ويمكن أن يستدل عليه أيضا بحديث عند أبي داود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الكبائر استحلال البيت الحرام قال. أي البيت الحرب هو قبلتكم أحياء وأموات فهذا يعني إن صح يكون دليلا على استحباب استقبال القبلة للميت نعم ويستحب أيضا أن يح أن يحسن الذي يعني يصنع هذا القبر أن يحسن الحفر وأن يجعله عميقا بما يكفي يعني المقصود هذه أمور معروفة في العرف ومرجعها إلى العرف لكن المقصود أن لا يكون على سطح الأرض بحيث يكون عرضة لبعض الاستباع مثلا التي قد تمر من ذلك المكان أو يكون عرضة للأمطار ونحو ذلك فينبغي أن يجعله عميقا بما يكفي لتحصينه من مثل هذه النوائب التي يمكن أن تنوبه ويستحب التسمية إن صح الحديث الذي عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدفن، وأما الكفن فهو أيضاً فرض كساءة نقول فيه ما قلنا في سابقيه، والكفن أمر يعني تكشير الموتى أمر معلوم من فعل المسلمين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا لا إشكال فيه والمجزء منه هو ما يستر جميع البدن ما يستر جميع البدن يعني هذا واجب وهناك قول قول آخر عند المالكية أنهم يفرقون بين الرجل والمرأة فيقولون المرأة يجب ستر جميع بدنها والرجل يجب ستر عورته وأما ستر باقيه فليس واجبا، وإنما هو مستحب أو سنة نعم وورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه ويستحب أن يكون الكفن أبيض لحديث العائشة وفي كما ذكرنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسو من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وهذا هو الشاهد من الحديث وهو قوله وكفنوا فيها موتاكم ويستحب أن يكون ذلك في ثلثة أثواب يستحب التكفين في ثلاثة أثواب للحديث الذي ذكرنا صفة كفني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ويزيد للرجل قميصا وعمامة يعني فوق الأثواب الثلاثة يزيد قميصا وعمامة ويزاد للأنثى للمرأة درع وخمار فوق الأثواب الثلاثة وعلى ذلك بعض الأحاديث لا نطيل الآن بذكرها أو هي أثار وأيضا يستحب أن يوضع في الكفن طيب من أحسن الطيب الذي يوجد وهو معروف مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وكان في عرفة قال ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فدل يعني قوله فإنه يبعث ملبيا دل على أن العلة في عدم التحنيط في عدم وضع الطيب هي كونه سيبعث ملبيا أي هي كونه نات محرما والمحرم ممنوع من الطيب فدل هذا على أنه لو لم يكن محرما فإن فإنه يشرع وضع الطيب له لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدبا فعلة عدم وضع الطيب هي كونه محرما فإن لم يكن فإنه فإن هذا الحكم يزود وحينئذ يجوز أو يشرع التحمط وأيضا الحديث يدل قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا يدل على أن الصحابة كان من فعلهم وكان الأصل المتداول عندهم والمعروف عندهم أنهم يستعملون الطيبة للكفن إذا قال ولا تحنطوا إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم على عدم فعل شيء إن لا يعرفونه ولا يفعلونه نعم طيب فإذا هذا ما يمكن أن نقول عن صلاة الجنازة وما يتعلق بها ثم ذكر بعض السنن فقال وطر كسوف عيد استسقى سنن هذه سنن فذكر أن الوطر والكسوف أي صلاة الكسوف والعيد أي صلاة العيد والاستسقاء قصره لأجل الوزن أصلها الاستثقاء ذكر أن هذه الأربعة سنن وهي كلها صلوات معروفة ويمكننا أن نجمع الاستدلال على سني سنيتها وعدم كونها فرائض بدليل واحد ينتظمها جميعا وهذا الدليل هو عدم ورودها حديث العربي الذي قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فإذا هذه الصلوات كلها ليست مفروضة بدليل هذا الحديث أول هذه الصلاة بدأ بالوتر لأنه آتد السنن حتى وجد من الفقهاء من قال بوجوبه فالوتر سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ما جاء في حديث الآرابي الذي ذكرنا لقلنا بوجوب الوتر ووضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما تركها قط قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا فهذا أمر بالوتر وأن عدد ركعات الوتر فأقله ركعة واحدة أقله ركعة واحدة ولكن يجوز بركعة و... بثلاث وخمس وسبع وتسع وهكذا فيجوز الإيتار بما شئت من الركعات هذا على قول من يجعل الوطر هذا كله وهو الثابت في السنة لما ورد في حديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوطر حقه على كل مسلم من أحب أن يؤتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يؤتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يؤتر بواحدة فليفعل فهذا هو الاصطلاح الوارد في السنة إن صح هذا الحديث لكن بعض العلماء الآخرين يقولون الوتر ركعة واحدة فما سوى ذلك يعني يكون ركعتين ركعتين مثنى مثنى ويكون داخلا في قيام الليل لكن هنا حين نقول الوتر ثلاث أو خمس أو نحو ذلك معنى ذلك أن يكون متصلا معنى ذلك أن يكون متصلا بحيث يكون الوتر هو ثلاث ركعات متصلة أو خمس ركعات متصلة وهكذا ولكن لعل من أراد أن يخرج من الخلاف لعل الأفضل أن يصلي وإن كانت للصيغ الأخرى والدة في السنة لكن مع ذلك لأن الأفضل هو أن يصلي في الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحده. بهذا تكون متأكدا أنك ما خالفت السنة ولا وخرجت من خلاف كل الفقهاء. والصيغ الأخرى بخمس أو ثلاثة وكذا والدة في السنة فلا إشكال على من فعلها أيضا والأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع وقد ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم أنه قال الليل مثنى مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى وفي الترغيب في الوتر ان يعني مما ورد مما, لا مما يدل على عدم فرضيته حديث علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم من كفراتكم المكتوبه ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل هذا وهذا الحديث عند الإمام احمد وغيره وصححه بعض أهلهم فإذن هذا بالنسبة لي عدد الركعات وبالنسبة لي الترغيب فيه وأن وقته فلا إشكال فيه وقته يبدأ بعد صلاة العشاء ويمتد إلى الفجر ويمتد إلى الفجر ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كل الليل قد أُوَلَّرَ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر أي صار الغالب على أمره في آخر الأمر أنه يجعل الوتر في السحر والسحر هو آخر الليل مما يلي الفجر. ذلك الوتر كله جائز في كل وقت من الليل ولكن إذا كان الرجل يخاف أن لا يقوم من آخر الليل يعني الأصل الأفضل أن يكون الويتر في آخر الليل يعني في وقت السحر هذا الأفضل ولكن المكلف إذا خشي أن تغلبه عينه فلا يقوم إلا بعد انبلاج الفجر فالأفضل له أن يوتر قبل ذلك والدليل حديث جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل الحديث في صحيح مسلم هذا حديث واضح في هذا المعنى الذي ذكرناه إذن الأفضل صلاة الويتر في آخر الليل إلا لمن خشي أن تغربه عينه حينئذن يصليها في أول الليل لليس ربنا أنه صلى في أول الليل ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر بمدة زمنية وأراد أن يقوم من الليل ما تيسر أن يرتع ركعات ما فهنا خلاف للعلماء فذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية وغيرهم أظنوا أيضاً عند الشافعية في مشهور مذهبه أنه إذا قام بعد ذلك فإنه يصلي مثنى مثنى بدون إشكال ثم يصلي بعد ذلك الفجر حين يؤذن بالفجر واستدلوا بحديث لا وتران في ليلة أنا الوتر هذا قد أداه من قبل لا يؤديه مرة أخرى وقد يقال بأن هذا القول قوي ولعله هو الأرجح وإن كان يعني على كل حال المسألة تحتمل الصلاة لكن هذا قال به الجمهور وقال به جماعة أيضا هو منقول عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم والقول الثاني أنه يأتي بوتر آخر يعني يأتي بركعة أخرى يشفع بها الوتر السابق ثم يصلي ما شاء من الركعات مثلها مثلها ثم يوتر حينئذ ليختم بذلك صلاته وهذا القول قال به بعض العلماء وهو قول عند عند الحنابلة فيما أذكر على كل حال و أيضاً لعله رواية عند الإمام الشافعي. هذا القول يعني استدلوا حديث واجعل آخر صلاتك وترا استدلوا بحديث واجعل آخر صلاتك وترا قالوا فإذن يأتي بهذه الطريقة ليكون آخر صلاته وترا ولعل الأصوبة والأرجح هو القول الأول وإن كانت المسألة تحتمل الخلاف بذن شيء ثم إذا يعني ما دمنا في الويتر فهنا مسألة يذكرها بعض العلماء وهي قضية من يعني نام عن الويتر يعني الويتر سنة مؤكدة فمن نام عنه ماذا يفعل؟ في المسألة أقوى من العلماء من يقول وقت الويتر إذا طلع الفجر قد فات ولا قضاء عليه مطلقا وهذا مذهب الحنفية. إذن إذا لم يوتر وطلع الفجر فلا يقضي. والقول الثاني أنه إذا طلع الفجر فقد فات وقت الوتر نعم. ولكن يقضي ما لم يصلي الصبح. ما لم يصلي الصبح. وهذا مأثور عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم وهو قول مالك وهو قول المالكية وأيضا هو قول الشافعية وقول للإيمان أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى ولهم وأيضا اختاره بعض العلماء من أكابر العلماء كابن عبدالبر وكشيخ إسلامي وستذلوا بأدلة والقول الثالث أنه إذا طلع الفجر فقد فات وقت الوتر نعم ولكن يقضي في وقت حل النافلة إلى الزوال وحين نقول وقت حل النافلة يعني الوقت الذي تحل فيه النافلة وهو بعد شروق الشمس بمدة يسيرة بمدة يسيرة فحين يعني ترتفع الشمس شيئا ما هذا حينئذ تحل النافلة ويستمر ذلك إلى الزوال هذا القول الثاني ولعل القول الثاني هو الأرجح الله تعالى أعلم وهو مذهب المالكية في هذه المسلح هذا هو الوتر وما يمكن أن نقوله عنه وإن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل ليوم غد نذكر ما بقي من السنن وهي صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين